صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والنازعات غرقا والناشطات نشطا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 إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى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 في ذلك العبره لمن يخشى انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها وانطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك تحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى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 إلا عشية أو ضحاها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وَآمَنَهُم من خوف